بوك تو شمونيم وشيفة سبعة وثمانون سبعة وثمانون أفار بألم مدالم إخاد ماضي الأفعال المساعدة واحد ماضي الأفعال المساعدة واحد هينو خيّفين <تصفيق> لهشكوت اتهبرخيم؟ لقد كان علينا أن نسقي الورود لقد توجّب علينا أن نسقي الورود هينو خيّفين <تصفيق> لصدير اتهديرا؟ لقد كان علينا <تصفيق> أن نرتب الشقة لقد توجّب علينا أن نرتب الشقة هاينو خيابيم لشتوف اتها كلم لقد كان علينا أن نغسل الصحون لقد توجب علينا أن نغسل الصحون هايتم خيابيم لشلمتها خشبون؟ هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هيتم خيظيمشم ك السعة؟ هل كان عليكم أن تدفع رسسم دخول؟ هل قد دوجب عليكم أن تدفع رسم دخول حيتم خيظيمشم كاس؟ هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد دوجب عليكم أن تدفع غراما؟ متغي خيا عليه بغيد اللوم من الذي كان عليه أن يع من الذي قد توجب عليه أن يع متغي خيالة الظو مقدمها باته من الذي كان عليه أن يذهب مبكررا إلى البيت من الذي قد توجب عليهه أن يذهب مبكررا إلى البيت؟ م تغي خيال صاب كيف؟ من الذي كان عليه أن يأخذ القطار من الذي توجب عليه أن يأخذ الخطار لغ سين له شائرهغبيزما لقد أردنا أن نبقى طويلا لقد أردنا أن لا نبقى طويلا؟ لا رצינו لشتوت شوم دבר. لقد أردنا أن لا نشرب شيئاً. لقد أردنا أن لا نشرب شيئاً. لا رצינו لهفرية. لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. لقد أرد أن التصل للتو بالتلفون لقد أردت أن التصل بالتلفون أن غسيتي لهزمين منط أرد أن أطلب سيارة أجررى أردت أن أطلب سيارة أجررى غسيتي لنسوها باة أرد تحديداً؟ أذهب إلى البيت أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت خش شغة ك لااشتخ فكرت أنك أرد أن تخاب زوجك فكرت أنك أردت أن تخابر زوجك أن خش <خشفتي> شغة <شرصيت لهتكشر> الش مدئين. فكر أنك أرد أن تتصل بالاستعلمات فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلات أن خش شغ هزممين زا فكرت أنك أرد أن تطلب بزا فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.